بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا ب ك م و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ف ك ر ة ل ط ي ف ة ف ك ر ة بتقول فيه ناس بتحب تعرف افهم ولما يشوف ح ا ج ة غ ر ي ب ة يحب يدور عن أ س ب ا ب ه ا وتفاصيلها وفيه ناس ما ب ت ر ك س ماشي كدا على طول بيحكي الي ل حصل على ج ا ئ ز ة نوبل في الفيزياء بيقول ان سبب حصوله على ج ا ئ ز ة نوبل في الفيزياء ان ه امه كانت كل يوم وهو في ا ل م د ر س ة صغير تقوله انا مش ع ا ي ز ة منك تذاكر كتير انا مش ع ا ي ز ة غير انك كل يوم ت س أ ل الاستاذ سؤال يكون جيد يعني سؤال كويس سؤال مهم كل يوم بس مش ع ا ي ز ة منك الا ك د ه لما ب د أ ي س أ ل كل يوم سؤال مهم بدات دماغه تشتغل الولد الحاصل جائزة على نوبل شوية ده بعد بقى في الفيزياء. لما سألوه قالهم أ م ي علمتني إ ن أ ن إن ا أ ه ت م إ ن أ ن ا أ ع ر ف إ ن أ ن ا أ ف ه م عارفين انا بقول حكادي ليه إ ح ن ا بنذاكر يا شباب وبتذاكروا يا بنات عشان تصم عمرك ما بتذاكر عشان تفهم عشان تعرف. عمرك ش ا ن تعرف ع ما ب ت س أ ل نفسك وانت بتذاكر ليه من اول عنوان ا ل م ا د ة انا بدرس جبر ليه هوا ي ه ع ل ا ق ة الجبر د ه ب ا ل ح ي ا ة شوفوا م ا د ة الجبر دي انا درست جبر عمري ما عرفت ليه و -و -و تفاضل وتكامل ليه بتستخدم في ايه عشان ابن درسها تسويق ليه ا ل ق ص ة ا ل ف ل ا ن ي ة ليه ليه ليه ب ح ك ي ل ك م ق ص ة د م ا غ خفيف جدا جدا جدا كان فيه شركة اسمها جنرال جنرال فيه رئيس دي موتورز موتورز ل ا ل ك ا و ي العملاء الي ل بيشتروا العربيات متروحش ا ا لقسم الشكاوى لا تجيله هو شخصيا عشان يعرف ليه عشان يجاوب على سؤال لماذا السبب ايه فجاله م ر ة حته جوابه كان الكلام د ه قديم جدا ا ل ق ص ة دي ق د ي م ة ق و ي كانت لسه العربيات بقى اخترعوا العربيات ولسه ج د ي د ة وفيها مشاكل بقى العربيات وحاجات زي كدا ه فبيقولك ج ت تاني اكتب له المواطنين بيقوله بيقوله ليكم ايه جواب واحد ان من من مرة دي مرة ا ل أ وانا ل ي ة و أ ن مش بلومكم ا ل ح ق ي ق ة لعدم الرد لان الي انا بقوله ممكن ت ت ح ك و ا عليه لكن ه و ح ق ي ق ة أ ن ا مش بكدب أ ن ا عندي تقليد تقليد ف ع ل ت ي يعني عندنا ط ر ي ق ة في ا ل ع ي ل ة إ ن إ ح ن ا كل يوم بننزل نشتري آ ي س كريم نحل بيه بعد العشا ء وكل ل ي ل ة نعمل تصويت جوا ا ل ع ي ل ة على إ ي ه ه و نوع ا ل آ ي س كريم الي ل ح ن ا ك ل ه ماله دا ومال شركه العربيات المهم ب ق ي ت الجواب بيقول والحقيقة يوم بنختار نوع بنختار أنا كل مختلف اسبوع من حوالي شهر اشتريت ع ر ب ي ة من شركتكم ومن ساعتها بروح بعد العشاء اجيب نوع الايس كريم من السوبر ماركت الي ل جنب البيت فحصلتلي م ش ك ل ة لما بروح اشتري ايس كريم فانيليا <تصفيق> لما برجع ا ل س ي ا ر ة ما بعرفش ادورها بتفضل و ا ق ف ة ش و ي ة ل غ ا ي ة ما ادورها لما بروح اشتري اي نوع تاني من الايس كريم بتدور ا ل ع ر ب ي ة على طول حاجة ادحك الجواب يعني بدي اتقطع المفوض لما بجيب آ ي س كريم فانيليا ا ل ع ر ب ي ة ما بتدورش لما بروح بشتري أ ي نوع آ ي س كريم تاني ا ل ع ر ب ي ة ب ت ض و ر وبعدين الكاتب صدقوني أ ن ا مش ب ج د ب أ ن ا بعتلكوا الجواب أ ن ا صادق رئيس ا ل ش ر ك ة كان ممكن ياخد الجواب ويرميه رئيس ا ل ش ر ك ة أ م عامل إ ي ه أ م جايب أ ح س ن مهندس عنده وقاله تروح تقابل ا ل ر ج ل د ه وتخرج معاه قالت ر ب ع ايام بالليل ت ت أ ك د من ا ل ق ص ة راح المهندس الصيانه ة طبعا ا م ن س الصيانة ما يتمتضحك يروح ي يروحوا يشتروا أ ي ايس كريم تاني ا ل ع ر ب ي ة ا ل دور المهندس اتجنن لا لا لا لا مش طبيعي الي ل بيحصل م ر ة في ا ث ن ي ن في ت ل ا ت ة في اربعه ب د أ مهندس ا ل ص ي ا ن ة يلاحظ ح ا ج ة ب د أ يلاحظ إ ي ه إ ن ايس كريم الفانيليا علشان كل الناس ب ت ط ل ب ه كتير فعلى طول الراجل بيشتريه فيقوم ي د ي ه و ل و في نفس ا ل ل ح ظ ة ل أ ن ه جاهز لما بيطلب أ ن و ا ع ايس كريم ت ا ن ي ة ب ي ت أ خ ر ش و ي ة فمحرك ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ط و ر بيكون لحق يبرد فلما بيجي يدور ا ل ع ر ب ي ة الدور كانت لسه العربيات ق د ي م ة لكن الفانيليا الموتور ا ل ع ر ب ي ة لما قفلها وراح يشتري ملحقش يبرد لما يجي يدور ما يدورش ف ب د أ يرجع لصاحب ا ل ش ر ك ة ف ب د أ و ا يطوروا الموتورات ب ت ا ع ة ا ل ع ر ب ي ة ان التبريد يبقى اسرع ف ت ح س ن مستوى ا ل ش ر ك ة ف ك س ب ت مكاسب ه ا ئ ل ة بسبب ان رئيس ا ل ش ر ك ة ماتحكش على ف ك ر ة الفانيليا والايس كريم التاني وفكر فيها وتعب عليها الله اظن ك م ث ل و انت كنت مكانه كنت ح ت ض ح ك على الراجل دا قد ايه و ت ت ر ي ع عليه قد ايه اتعلم انك تعرف اتعلم انك تبذل مجهود عشان تعرف ا س أ ل ليه ما ت ت ح ك ش على ح ا ج ة ما تاخدش ح ا ج ة كدا ذ ك ر ا صح يا ولاد يا بنات يا شباب لما ت ق ر أ ح ا ج ة م ع ل و م ة في ك ت ا ب فكر فيها والله العظيم ه ي دي ط ر ي ق ة النجاح في ا ل ح ي ا ة ق ص ة الايس كريم والفانيليا وموتور ا ل ع ر ب ي ة و ب س م ة أ م ل والسلام عليكم و ر ح م ة الله